قال لي قرالي انا اللي وداني الحته دي مين قال لك وعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك كالحييه لك برده بعلم ان النصر مع الصبر وتواصوا بالصبر اصل من اصول الايمان ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يس كما قال الله تبارك وتعالى ان مع العسر يسر ان مع العسر يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عصر يسرين يعني مش ممكن هيبقى ده قدام ده هذه المعاني الكلية لليه لهذا الحديث تعالوا بقى احنا هنطلع فوائد من هنا للصبح الحديث مليان شوف اول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام بقى النبي بيكلم معلش يعني عيل صغير ايه النبي يعني الجيب دلوقتي شيخ الاسلام ويجي يروح مسك ولد صغير عنده لسه تسع سنين ويقعد معاه ويكلمه ويقول له احنا فضيين للعيال ما نشوف الناس كبار الاول اللي مش هامل حاجة النبي النبي بيكلم ولد صغير وبيدي له نصائح ايه ذهب هو ها يستوعب الكلام ده ايه ها يستوعب الكلام ده خد بقى اصل في اصول التربية طفلك اذكى منك بس انت اللي مش اخب بالك عايز اتكلم بقى حتى كده يعني فائدة تربوية عملية علماء الناس بيقولوا ان الطفل بتتكون بتتكون شخصيته في 18 سنة 95% من مفردات شخصيته بتتكون في الخمس سنين الاولى اللي انت شايفه فيها مش فاهم حاجة ومن سن خمس سنين لسن 18 سنة بتتكون الخمسة في المية الباقية دي حاجة فبالتالي احنا بنشتغل على عالكبار علماء النفس بيقول اللي انت بتشتغله ده اسمه علاج نفسي ما اسموش تكوين شخصية يعني خلاص الشخصية تكونت واستقر معاني فيها فبنبتدي نقول ايه هو طلع عصبي هو طلع اه مثلا اه عنده احساس بالنفس شوية عنده زهو بالنفس شوية هو طلع ضعيف الشخصية قوي. هو عن عنده كده فتبتدي تعالج مش تقوم الشخصية فطفلك اللي انت شايف انه هو يعني مش فاهم حاجة هو اذكى منك بيقولوا في السنين الاولى قبل الادراك بيتكون شخصيته عن طريق الحواس اللي هو بيشوفها فانت بتعمله بتكشر في وشه الولد بيبتدي يربط اشياء في تكوين شخصيته من خلال ملامح وجهه. إن هو عمل شيء فتبسنته في وجهه فبيفهم على طول ان الشيء ده جيد وبيفهم انه هو النهاردة لما قعد يعيط على حاجة فانت اديته كذا انه دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر يوصل لك بيها فهيعمل لك كده وحيقضي عيط لك طول الوقت درجة ان بعض العلماء قالوا من سوء تربيتنا لأولادنا طلعنا بنشجب ونندب لن احنا تعلمنا ونحنا صغيرين لما ما ناخدش الشوكولاتة ان احنا نقعد نعيط لابونا ومنا فيعمل ايه في الاخر الخاص خذ يا سيدي وريعني فبقى ما بنعملش حاجة غير ان احنا عاديين بنعيط ونسرخ وخلاص. خدوا بالكم من المعاني دي لانه انت انشئت ام ابيت هتبقى فيهم الايام اللي مش متجوزين هتبقى فيهم الايام اب او هتبقى ليك رسالة معينة في ذلك واللي عندهم تلقائيا عندهم اولاد خدوا بالكم اللي انا بقوله ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اهتم انه يزرع المعاني عند ابن عباس اللي حيبقى حبر الامة واللي حيلهم التأويل وهو لسه في السن ده وهو لسه غلام بيقول له كلام تقيل فح يعني اعلم ان ما اخطأ كلام يكن تقيل الكلام ده مش مش هيستوعبه مين قالك انه مش هيستوعبه خد عليها فئيه ده اخرى ان سهل عبد الله التستري كان بيقول التجربة العملية دي اللي هي اصل في اصول التربية الايمانيه الحقيقيه بيقول وانا صغير كنت ببص لاي خالي بيقعد يبكي بيقعد يعيط في قيام الليل فجئت لخالي وقلت له لما تبكي يا خال بتعيط ليه قال اليك عني قال مش مش هفهمك دلوقتي يعني قال له لكن عليك ان تقول قال له كل ما تشوف كده اقعد قول ايه ان الله ناظر الي ان الله مطلع عليه. فهو سهل بيقول انا في الاول خدتها لعبة يعني نشيد بقى صغير نشيد جديد كده ان الله مطلع عليك كده يعني قال الى ان شبكت، كبرت فوجدت بردها في قلبي ساعة المراهقة بقى وساعة بقى ايه الفترة اللي يحصل فيها نوع من الاضطراب بسبب التغيرات اللي بتحصل عند الانسان ما بين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ فبيقول فوجدت بردها في قلبي فوالله ما نزعتني نفس إلى شيء من المعاصي إلا ووجدت هاجس ووجدت شيء ينطلق من قلبي يقول إن الله ناظر إليك إن الله مطلع عليك فهمت اللي أنا عايز أقوله فلما النبي بيقوله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الكلام ده هو انت عارفين الهاردسك الفاضي بيحط عليه مش بقى مليان حاجات والله اعلم بقى في ملفات عندك متفيروسة وانت مش داري وعندك مش عارف ايه فالدنيا لما بتيجي تحط مرة واحدة تلاقي الجهاز هنج لانك مش حطط على يجي يقولك بص بقولك ايه عشان تريح نفسك اعمل فورمات شيل خالص وننزل على جديد اه هو الطفل كده هو عنده فورمات جاهز فبتنزل الداتا دي بتنزل البيانات دي على ما فيه فعشان كده بتبقى أثبت عشان كده أنا كنت بقول بعد الثورة جم لي يوم التنحي ان شاء الله مصر بعد ما بين 30 و50 سنة هتبقى حاجة تانية قالوا يه حرام عليك 30 و50 سنة ما هو ده الصح ما بين 30 احنا محتاجين مش أقل من 3 أجيال عشان الدنيا تنضف المال انت فاهم ايه خلاص خلصت لمين قال الكلام ده عايزين نطلع جيل انت طلع زي ما ربنا قال فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومنقهم ايبتنهم انت تربيت في مناخ غير المناخ فعشان كده قاعد بتلطش عشان كده اللي بيتكلموا بيتكلموا بيه احنا خلاص احنا الصوار احنا مش عارفين فبتلطش لكن ممكن تكون لو تربيت صح في مناخ صح في مناخ حر فعلا في مناخ هادئ في مناخ افضل يمكن الولاد دول هم اللي يبقوا عندهم شخصية مختلفة هو ده الامل ان يطلع جيل يصحح شوية ويطلع جيل يصحح شوية ويطلع جيل يصحح شوية ممكن بعد 30 40 50 سنة الدنيا تبقى حاجة كليس ده الكلام العملي عايزين تكلموا كلام ثاني انا مش ده. ده الكلام العلمي العملي في ذلك يبقى اهتأول فائدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الامة وتنشئة الجيل المؤمن المثالي وغرس هذه المعاني عند الاطفال عند الصبية من سن مبكر الامر الثاني انه من فوائد هذا الحديث نداء النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام قلتلكم فيها كيفية جمع ذهن واستحضار قلب المخاطب للحديث هو كان ممكن يقول له ايه على طول يقول له يا غلام ويكلمه ممكن يقول له يا ابن عباس ليه يا غلام كأن النبي بيحسسه بإحساس الأبوة وبيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات عشان خطر يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بشيء فيعتز بالكلام عشان يفتح لها ودانه كويس ويسمع كويس إني أعلمك كلمات الكلام ده ما تنسوش طول عمرك وهكذا ينبغي في الدعوة ساعات كده الحاجات أقول لك إيه بالله ركز معي اسمع الكلمتين دول والله العظيم كلام ذهب حتنفعك طول عمرك الكلام ده عشان أنت تترقى إيه إيه بقى اللي حيقوله عشان تركز في الكلام لأنه عمليا برضو أقول لكم كلام علمي بيقوله ان ما بين كل خمس دقائق العقل البشري بيستحضر 30 ثانية يعني انا قاعد بتكلم معاكم بقالي مثلا ربع ساعة انت مركز تقدر تجيب دقيقة ونص دقيقتين ولا قلت لك دلوقتي قول اللي انا قلته ممكن اكتر واحد تركيز يطلع لي ايه دقيقتين من اللي انا قلته كله العقل البشري ما بين كل 5 ما بين كل 5 دقائق بي يطلع 30 ثانيه عشان كده الجماعه بتاع الاعلام يقعد يقول لك ما ينفعش تدي درس ساعة لازم اعمل لك فواصل لازم افصله وارجعه افصله وارجعه وتلاقي نفسك انت المادة اللي انت وقف قدامها اعلاميا ومش قادر تقوم من على الكرسي هي اللي فيها ال ال ال النبض ده كل شوية يطلع يجيب لك حاجة ويرجع حاجة ويعمل حاجة وطول وي... الوقت شغلك انما النمطي كنما سكزهقت وهيستحول حتى لو كم مين عشان المعنى ده فمطلوب جدا ان انت كل شوق ايه ها تفوق الناس ودي ما من اللي احنا قلنا دي طب قل هالي كده طب مش عارف ايه طب السؤال ده كل المعاني دي تبتدي تشد انتباهك يبقى ديه خدنا الفايدة التانية فقه الدعوة يا غلام اني اعلمك كلمة